لنفتنهم فيه، وَمَن يُعْرِضَ عن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكُ عَذَابَ الصَّعْدَاءِ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَدَ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُ